katika kitabu cha riadha salihin ahadiith ambazo zilikuwa zinazongumzia kuhusyo mada ya asabru ala alghadab asabru ala alghadab imam an-nabawi rahmatullahi ta'ala alayh akaweka jumla ya hadith katika mlango wa riadha katika mlango wa sabr katika kitabu cha riadha salihin chini ya mlango wa sabr Na akazungumzia chini ya ya hadithi hizi muhimu ನಾ ಅಕಝಗುಮಜಿ ಅಚಿನ್ ಔಂಡಿ ಮಸಾ ಇಲ್ ಬಲಿಂಬಾಲಿ ಮುಹಿಮೋ ಜನ ಜೊ ಹುಸ್ಸಿಯಾ ಮುಸ್ಲಾಮು ಸುಬಿರಿ ಐ ಕುಬಿರಿಶಾ ಯು ಯಾ ಸುಲ ಹಸೀರ ಐ ಜೂ ಯಾ ಹಸೀರ ಅಂಬಾಯೋ ನಿ ಮನ ಆದ ಇಮಾರು ಕಾನಾ ಅಸಾರಿ ನಾ ಕದಾಲ ತೊಕಾನಾ ಮಬೋ ಮಜಿಚೋ ಯು na hasira Ndiyo mana salawatu Rabbi wa wa alayhi alayhi adab na na uh, salatu salam Ambazo zinamweka sawa muislamu, zina muislamu hili la sabra. Kwa hivu, hizi hadithi Pamoja kwamba tumemaliza Lakini isiwe ni kwamba tumesikia ಲೀನಿ ನಿಕೊಮಟು ಸ್ಯಾಫು ಸ mara kwa mara ayu wa ikhwa tupitie hizi hadithi kama unacho kitabu cha riadha salihin nyumbani hizi hadithi ambazo tumejisoma mara kwa mara angalau kwa wiki mara moja baada ya siku mbili siku tatu pitia hizi hadithi ili zipate kukaa katika fahamu zetu na tuweze kuzitekeleza kama jambagi wa kama uh, arada anabi sallallahu alayhi wasallam fi hayatina uh, kwa sababu tabia hizi na mambo haya ni mambo tunaishi nayo ikhwa sote tunaishi na hasira kwa hivyo tukisikia mafundisho haya alhamdulillah tunapata faida lakini baada ya muda ruba mashaher baada ya shahari au kaza muislamu huenda kasahau in lam yudhakkir nafsa rubama yansa kwa hivyo sasaote wafu tuwe tuna jikumbusha swala hili tona leo mathalan walimu mathalan mwalimu au hata mzazi nyumbani Mara nyingi anambiwa Anapokuwa ataka kumtia adabu mtoto wake Basi pali unapomtia adabu yule mtoto yule jangalia Unapomtia adabu taadiip Au pamoja na hasira Ikiyo ni pamoja na hasira Basi al-awla wal-afdal Antu akhir al-rukuba Chelewesha ili ukuba mpaka hasira zako Zishuke Ndipo weze kumtia adabu Sababu yake ya, sababu ya ke, ikhwan Nikuwa pali unapofanya taadiip Pamoja na ghabab haitakuwa taadib ninaleta maafa mabaya ninaleta maafa mazito juu ya yule yule mtoto wako uliyamza na ndio maana ukaona leo hata wale wanazuoni au au wanahusika mutakassisun katika masaa'il ya tarbia na taalim wamefika kiwango cha kukataza hasa mwalimu kutochapa mtoto kutokana na zile athari mbaya ambazo zimeonekana nyingi mpaka mtoto anatandikwa mpaka anauwa anauawa kabisa na na Na na na na Na hasira okay, pengine pengine Pengine mtandika fimbo fimbo, Lakini jinsi zile na mateke, na ngumi, na makofi na mengine kama kama haya Makubwa katika athari mbaya okay, mtoto mdogo Miaka sabaha, nane, kumi, makonde paka Anatapika adamu, pengine wengi wenu mshaskia hali kama hizi kama haya ಭಾಕಲ್ಯೋ mara kwa mara Na ಕೇಗಿರೋ ನನ್ನ hukumati na wizara nyingi katika dunia leo imepitisha kwamba mwalimu haifai kuchapa tena wanafunzi si kwamba hawataka hawa watoto watie adabu au watoto wapewe taadib la ni kwa kuwa walimu mara nyingi hawawezi kudhibiti suala la ghadhab tatizo liko hapo walimu mara nyingi hawawezi kudhibiti suala la ghadhab hasira na inaleta maafa mabaya maafa mabaya Hata kama badai inakuja watu kusamehiana, inakuja watu kwa mba msamaha, lakini mambu mawuvu ya shafanyika. Kama niku mpija mtu, usha mpija. Kama niku uwa mtu, waliyadu billah, usha huwa. Eh? Kama kumdhuru mtu, usha mdhuru. Na mbubu magine, khasair. Khasair, fadija. Ndiyo mana ikuwa ni soala hili ni soala zito. Na hizi ahadithi za mtume halehi salatu wa salam tunafaa, tuzizingatie kwa makini, mara kwa mara tuwe tunajii, kumbusha. Tuna kuenda mbele leo katika kitabu chetu chariyadu salihin Tuna fika katika hadith nambari 50 Au kabla ya nambari 50 Tuna hadith ya 49 Kwanza kule nyuma Hadith ya 49 ilikuwa bada watuja isoma Kwa sababu ya kwamba tulikuwa Tuna unganisha hizi hadithi zagadha Zote tukazeweka pamoja Kwa watu karuka hadith ya 49 Tukenda katika hadith ya 50 Hadith ya 49 ayu alikwa Hadith ya 50 tusha isoma Ambayo ni hadith ile ina ya ya ya huyaina ibn hisn na kile kisa zote kilichotokea cha huyaina tumekisoma hadithi hii katika riadha salihin nambari 50 nyuma yake ambayo ni nambari 49 ni hadithi ya abu huraira hadithi ya abu huraira anasema imamu an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala ma yazalu al-bala'u bil mu'mini والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى ها وليس عليه خطيئه حتى يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئه, وليس عليه خطيئة حديث يا اخوان كما mnzingatia nyuma tshawai kuitaja maana yake lakini hii hadithi 49 ina faida ya ziada inayotupa nyuma kule ikiwa mnakumbuka katika hadithi za Anas كولينوما امام نووي ومتوكي هذه الحديثي في عند باب صبرا اكتوبيا ان الله سبحانه وتعالى كما ليو تاجا متى عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا الله سبحانه وتعالى اكيوا امتكيا امجواك خيري بس همتغوليه عذاب الدنيا بمعنى انه يعاقب في هذه الدنيا بسبب الخطايا mwanadamu anaadhibiwa katika dunia hii kwa sababu ya makosa aliyofanya lakini kule kuadhibiwa kwa sababu ya makosa si kwa maana nyingine katika hadithi hii imekuja kwa maana moja na maana yenyewe ni kwa Allah jalla jalalu atakakumsafisha mjaoni ili anapokuja siku ya kiyama idha waqafa amama ar-rab tabaarak wa ta'ala yawm al-qiyama laysa alayhi qati'a hana madambi na haya maneno tuliyofafanua kwa kirefu katika darasa lilo pita tukasema kwamba mje katika dunia hii huadhibiwa kwa sababu mbili au kwa hikma mbili moja ni hii moja ni kwa Allah jalla jalalo atakakumpahirisha mja wake kwa ungana kutokana na yale makosa uliyofanya kwa wakati mwingine ekhwan zile balaaya <coughs> na zile masaa yale masaaib na mambo mazito magumu ambayo muislamu anayakumba katika dunia hii katika maisha yake huenda ikawa ni ni hukuba na hizi hukubat lengo na madhumuni yake ni kwa allah jalla jalalu ataka kumsafisha mja wake يوم القيامه ukija mbele ya allah jalla fi'ulah huna madhambi wa idha arada bi 'abdihi asharr nakiwa allah subhanahu wa ta'ala amtakiya mja wake shari basi ikiwa amtakiya shari mja wake atamwekea ile hukuba mpaka siku ya kiyama ende akamwadhibu ayuhuma ashad ayuhuma a'zam أيهما أشد في الألم وفي العقوبة وفي الإيقاع عذاب الآخرة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب يا آخرة ننقوم مزيد ننينيك باكيا كيف نأولى نبورا مسلام آذبي ودنياني كلكو كواذبي وآخرة أكاذبي ودنياني جوية ما قصلوا يا فاني أم يصفشوا خلاص انتهى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه هو من جاء الله عز وجل amempenda amtakiaheri yule mwingine ambaye allah amtakia shari amwambia wewe ngoja wewe ngoja eh kama jaa fil aya wa umli lahum inna kaidi matin anawasubirisha wangojea yaumul qiyama ende akawape malipo yao yuwafi hisabahum yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ende akawalipa hisabu zao ya يوم القيامه. Takuwa nzito. Haya maneno ya ikhwan yanashikana yana kwa maana na maneno haya ya leo ambayo ni hadith 49. Na sahihi ya hadith 49 Mtume عليه الصلاه والسلام atuongezea maana mingine. Atuambia hizi balaa na misiba na mikasa na mambo mazito hayakufiki wewe peke yako bali hata mtoto wako. Kwa hivyo ile balaa inafika mtoto wako wakati mwingine au watoto wako wakati mwingine pia ni mjawapo wa njia ya wewe kutahirishwa na madhambi kadhalika si watoto peke yake bali hata madha hata almal paka mali pia misiba inayotupata wakati mwingine katika mali kadhalika ni miongoni mwa njia mjawapo za Allah jalla jalalu kuwa amtakia khairi madha abda amtakia khairi mjowa ki fa yutahiru biha yuzaqihi biha yuzakihi bihadhihi aluquba amtakasa kwa haya makosa yaumul qiyama mja huyu hana tena makosa yale kwa hivyo hii hadithi 49 ikhwan ni hadithi muhimu ina tuongezea faida na maana nyingine ya ziada kule nyuma tumefahamu kwamba ni mja peke yake lakini hapa fil hadithi 49 tume عليه الصلاه والسلام tuambia ile hukuba na masaib na balaa haikufiki wewe peke yako bali yaweza kufikia mtoto wako Kwa hivyo wakiti mungine hawa watoto tunawaona Na zile balazi nazo wafikia watotoetu Na mambo ya misiba inawafikia watotoetu Kama ni magonjwa, kama ni mitihani, kama ni mambo mazito Na mengine, na mengine, na mengine Hii yote ni moja wapo wa Allah subhanu wa ta'ala kuwa kutakia wewe khedi Tatha, akuletea ukuba Na ukuba hili wakati mungine akupitishia kwa kwa wewe mnyewe Nafsi yako Na ukiona nafsi yako wewe mesalimika huu na zile ukubati Basi aweza kaipitisha kwa ototo Aweza kaipitisha kwa ototo Bianwaa mukhtalifa Njia mbali mbali Magonjwa Misiba mbali mbali Au kwamba yule mtoto akawa Hakusiki hata neno moja halisikizi lako Paka wewe ukaanza kujuliza uyu kwele mtoto wangu uyu kwele. Ukaanza kunjua na wasiwasi Nipopalo wa msikia mzazi ya kwambia ajuta kumzaa yule mtoto kama angelijua kama ingekuwa aweza kurekesha time nyuma na mambo mengine kama haya ambayo yana alama tulistiham mambo mazito ehwan yanawakumba wazazi wengi na hukumba wazazi wengi kutokana na wale wana ile ni misiba kadhalika wa fi baadhi alhian almal inapita ile misiba na mitihani katika mali ukiona wewe muislamu kitu kingine kila kijaribu na ki mali hivi mambo haendi kila kipeleka mali yake namna hii mambo haendi kila kipeleka mali namna hii akisimamisha biashara imesimama kidogo siku 2 3 miezi miezi 4 na 5 mwaka imeanguka akisimamisha biashara nyingine kidogo imeanguka akisimamesha biashara nyingine mambo haendi ibtila fil mal hadha kadhalik yadullu ala anna allah tbaraka wa taala yurid bihadha alabd khayra allah mtakie mja huyu khair kwa hivyo usije ukasema wewe hivi ni nuksi Hukasema mimi napibwa jito, mimi narushiwa eh, Kama unabusema wa islamu wengi leo Narushiwa majini, mimi kuna mtu wa niandama Mimi kuna viyumbe Sasa watu wakaraza kuingia paka katika mambo ya shiriki La, tukumbuki halithi ya mtume alaihissalatu wa salamu ya kwan Tena nasema mtume wetu salawatu Allahi wa salamuhu alaih Asema kwa mu'min mwana mweme na mu'min mwana mke Ma yazalu albalau bil mu'mini wal mu'minatihi مؤمنو المسلمون والمؤمنه مريم بلاء يتوقع انا نسيم ما يزال ياendelea kukufuata bimaana ikitoka balaa hi yaja hi ikitoka hi yaja hi ikitoka hi mataslab wama tantahi hadhihi albalaa ma yazal maana ya ma yazal ni kwamba inaendelea inaendelea ma yazal albalaa bilmu'mini walmu'minati fi nafsi katika nafsi yako wa ولدي نا طوت ومالي نا مالي كنا ونجine inawaingia balaa katika mambo haya matatu yote fi nafsihi mubtala fi waladihi ubtuli fi malihi ubtuli zote madha alayhi an yafal yusbir yusbir hatta talqa Allah inma yuwafaa sabiruna ajruhum bighairi hisab manufa yake makuba ikhwan wa ajruhu ان الله تبارك وتعالى يطهرك كمبه يote hii Allah nafanya hivyo akutakasa wewe sasa muislamu hapa afa kusubiri peke yake la afa kusubiri bali yajibu alaihi an yasbir wa an yashkur Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmado himidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba akutakasa yawm alqiyama ikifika ma ma fi ukuba wewe ushatukua ukuba yako na adhabu yako fi hadhihi adunya sasa hisabu yako wewe inakwenda kwenye hisabu ya khairat na kuna kuja watu wengine يوم القيامه hakuwa adhibiwa alikuwa kistaree kabisa na maisha haya ana balaa kabisa mambo madogo madogo aliyapata sasa mkaona wewe uko katika neema ha fi ni'am yataqallabu fi ni'am illahi tbaraka wa taala sahih lakini rubbama yakunu hadha istidrajanj istidrajanj min Allah kumbe apewa aambiwa wa umli lahu wa umli lahu kumbe apewa ngojeo angojewa inna kaidi makin akirudi matin akirudi kwa allah jalla jalla fi ulah يوم القيامه ankwenda kutamaambo ambayo hakuyatarajia wabadalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun asal allah subhanahu wa taala salama wal afia kwa hivyo ayu akhwa maneno haya ni mazito maneno muhimu mazuri tuya hifadhi tuyaweke katika fahamu zetu na tuwe tunaishi nayo mara kwa mara ili tupate ku Kuelewa yali mambo ya na upita katika maisha yetu Tusia tizame kwa mtazamu Wa e, nadhra salbia Mtazamu wa, wa wakimakosa waki Au mtazamu Tuangalia sisi kwa mba hii ni nuksi Au nini, la Tuangalia kwa mtazamu ambao Tume alayhi sallatu wa salamu kama hivi Ametu fundisha Tukimaliza maninu haya ayu, Ikiwa tumekamilisha Sasa tunakuwa na mbele Hadithi ya khamsin tumijua Mbani ni hadithi ya Uyayna Ibn Hisun Ambayo ah, tumeeleza ndaniyake pia kathalika inausiana ina na masale ya subra, tumesoba. Sasa leo, eh kwan, tunakuenda katika hadithi zinazofata, ambayo ni hadithi ya khamsina moja. Kabla ya tuja asoma hadithi ya khamsina moja, katika kitabu cha riyadh wa salihin, ambayo ni hadithi karibu na mwisho ya mlangwa sabra. Hadithi ya khamsina moja, tukiisoma, itakua baada ya hapu wa zimebaki hadithi mbili, kukumaliza mlangwa sabra. Hadithi hadithi hadithi ya ya ya Ya Na mwisho ya 53. Itakuwa tumemaliza kitabu uh, Babu asabri. Sasa Kabla soma hadithi Hizi hizi Kuna maneno mazuri nataka kwa apa. Kwanza tuwaeleze uh, Anwani ya ya Anwani anwani yake ni gani sababu imamu nawawi eh ambaye Mkubwa mwanachuoni mwenye uzani mzito wale wanazoa wanaitwa heavyweight huyu ni mmoja wao uzani mzito sana katika elimu ya ihwan katika elimu lakini sio ya kuenua vyoma la katika elimu eh uzani mzito kutokana na hikma yake na busara kubwa katika elimu hizi hadithi katika mlango wa subra amezipanga kwa ufundi na utaalamu wa hali ya juu hakuchukua tu hadithi la kama ni mimi na wewe tumeambiwa tu, tuweke mlango wa subra Pengine tungechukua hatu hadithi ukaweka Hadithi ya sabru kazi panga Bila ya mpangirio mağlub Imam unawawi haku fanya hivo Hizi hadithi katika amlangu wa sabru Ndiyo mana wakambiwa kitabu riyadu salihin Kitabu azim Baadhu ululamaa kalimame dhahabi na wenginewa Wanasema hiki kitabu ya kwan Au gayro mina ululamaa Wanasema kitabu hichi ni mojawabu wa vile vitabu Ambavyo muislamu wa kisha kuwa nacho Basi wewe ni kama ambayo Unamtume alayhi salatu wa salam katika nyumbayako Na zungumza Ina kutosheleza Kusabu himekusanya mambo azim Makubwa sana katika maisha yama islam Azahadithi hizi za babu sabr Imam mwinawa biya ehwan Amezipanga kwa uhodari Na ustadi na ufundi mzuri Wakilimu Akaweza kuzipanga hizi hadithi Kutoka mana na milango mbali mbali Ndiyo mana wakizipanga hizi, hizi hadithi Mimi napendelea ehwan Tukimaliza babu sabr Urudi katika kitabu riyadha salihin hizi hadithi wewe ende ukaziangalia utaweza kuona kwamba kila hadithi katika babu sabr ndani ya babu kuna milango kadhalika mlango am babu sabr lakini katika babu sabr utakwenda kuona kuna babu asabr ala madha asabr ala aladha babu sabr ala masaib babu sabr fi ta'at babu sabr fi kaza babu sabr fi kaza hivi ni milango sasa katika hii milango nyuma sasa hivi tumeona babu sabr ala madha ala alghadab akazipanga zele hadithi 1 2 3 namna hii Alipomaliza hapo sasa anatupeleka katika mlango mwingine humo humo chini ya mlango wa sabr. Anatupa sasa mlango mwingine ambao ni mlango hatari. Mlango mzito wa ikhwan. Na katika mlango huu zallat fihi alaqlam wal aqdam. Katika mlango huu kumeteleza ndani yake kalamu na miguu. bali waweza kaongeza kadhalika wal alsun na hata ndimi kadhalika zimeteleza nyingi zimeteleza zimekwenda kwa njia ambayo ina walakin au ina makosa tusikize kwa makini ekhwan huu mlango ambao sasa hivi imamu nawe atakakoonzungumzia chini ya mlango saba mlango yenyewe ekhwan ni masuala mazito ambayo sisi waislamu leo kadhalika mpaka leo مي امكوا ان مازيتو تangu wakati huo nyuma na inaendelea kuwa ni mazito mpaka leo ila qiyamah asaa ma hiya hadhihi almas'alah ma hiya hadhihi almas'alah hadhihi almas'alah ay ikhwan ma'luma ma'ruufa mushtahara 'inda al'ulama wa tusamma mas'alatu alkhuruji hal alimam alkhuruji 'ala alhakim Al khurugi Ala ulati l'umur Mlangu wa kutoka Na kupambana Na kiongozi Mlangu mzitu wa ekwani Sikiza kuma ki Natuone na tuwelewe Hikma ya imamu na wabwe kueka Mas hadithi zinazuzumzia Juu ya mas alahaya Ana kusudia nini Chini ya mlangu wa sabra Tuwelewe kuma ki Kasa kwanza tulete utangulizi mfupi Katika mas alahaya kuna mtu katika sheria ambaye anaitwa wali au hakim au imam au wali al-amr katika sheria na huyo kwa ufupi kabisa ni kiongozi kiongozi wa nani kiongozi wa watu katika masuala ya kisheria kuna elimu kamili ambayo inaitwa elimu ya asiyasatu as sharia elimu ya siasa as sharia taabu ya waislamu wengi ni kwamba wanazungumzia masuala ya hakim مساله يا امام مساله يا ولي الامر او مساله يا اولات الامور بلا يكزنغاتيا علم السياسه الشرعيه حاجه يسمى كبساه علم انيتوا سياسه شرعيه حاجه يسمى انا زغومزيا جوه المساله هاي وكجا وككان nayo وكوملزا ويهو ميمتيا بيتيه علم يا ساسه شرعيه حتى حجوي علم الساسه الشرعيه ان علم قان علم قان هيو ييتواجه هيو علم يتوكوا حتى هايجوي علم كامل كما مثل وكيزغومزا فقهي kama vile kuzungumzia usuluhul fiqh kama vile kuzungumza lugha arabia ilmu kamili ndani ya ilmu hiyo inazungumzwa masala haya kwa undani masalatul khuruj ala al hakim ambayo ni masala masala au juz' min masalati fiqh al hakim au fiqh al imam au fiqh wali al amr fiqh wali al amr fiqh yake kubwa chini ya fiqh hiyo kuna masala haya ambayo yanazungumziwa na wanazuoni mas'alatu khuruj 'ala al-imam istaghibu wapeleka mbali sana ikhwan sababu mas'ala haya ni mapana mas'ala makubwa na marefu yamefungiwa vitabu hasa yamefungiwa vitabu mas'ala haya ni mas'ala makubwa na marefu na mapana kwa hivyo tuyafupishe kiasi fulani kiasi cha sisi kuelewa ili tupate kuingia katika hadithi hizi za mtume alayhi salatu wa salam katika kitabu cha riyadu salihin ufupi kabisa ikhwan hakim al-hakim aw al-imam aw waliyul amri لا يخلو من ثلاثه حالات او لا يخلو من ثلاث حالات حكيم هاتقي katika حاله ثلاثه حاله يا كانز يا حكيم اويني حاكم المتقي الورع الذي يطيع الله تبارك وتعالى ورسوله حكيم واي ني متقي حكيم واي امسيمما katika طاعه يا الله جل جلاله نطاعه يا متومي وك صلوات ربي و سلام عليه يوقو سواء قمبتاننا مع اديله الشريعه قمعجيبو وشريعه الله جل في علاه المجيبو م... قمعجيبو شريعه القران و السنه زمتوم عليه صلوات و سلام هو ني حاكم عينه يا كوان حاكم عينه يا 2 ني الحاكم الفاجر الطاغي al kafir al murtad hakimu ambaye ni murtad kafiri tunazungumzia hapa ma ah, ehwan mnaskije kwa makini mnaskije maneno haya kwa makini haya ni maneno ya kielimu na huyo hakimu tunayemzungumzia hapa tunazungumzia ni hakimu anasimama juu ya utawala wa waislamu pomsi changanya maneno haya na Nama, maneno ya hakimu katika dola ya nchi zisizokuwa za, za kiislamu kama nchi hizi La, musichanganya mani no haya mawili Balimbali Tusikiza kwa makini Kwa utikizuhumza hakim murtad Ni hakim murtad ala al muslimin Yee ni hakim wa wa islamu Alikoni mu islamu alafa kakufuru Kangia katika ukafiri Halafu anawahimiza watu Au anasimam Ana amesimamisha utawala wake Juu ya ukafiri Na anawambia watu Hakuna kuswali Hakuna kuadhini Hakuna kujenga miskiti Miskiti yote bomoa hakuna kusoma qurani huni hikima aina ya pili hakimu aina ya kwanza walikuwa wako katika ardhi hii hakimu aina ya pili walikuwa wako katika ardhi hii na tunawajua ayuha hakima aina ya kwanza aladhi yatiqilla aladhi yuti'u allaha wa rasulahu alqa'im ala ta'ati illah manhum tunawajua alkhulafa arrashidun na man baadahum wale waliokuwa wema umar ibn abd alaziz عمر بن عبد العزيز نا ونج leo. النوع الثاني هو يحاكم امباي المرتد الكافر المرتد امباي انا انا سماميشا وتوالا wake juu ya ukafiri bali anawhimiza watu kumkofura Allah jalla fi'ula walikuekwa katika ardhi hii kama yule aliyekuwa hakimu kule zamani njiwa kule Turkia ambao watu walikuwa ni waislamu Turkia Walikuwa ni wa islamu Walikuwa ni wa islamu Walikuwa ni wa islamu Walikuwa ni wa islamu Duhla Muslima Mia fil mia Kulluhum muslimu Fi Turkya Anadhak Akajaka tokezia Hakim Ntawala Ambaye Galaba Aleyhi Al-Kufur Murtad Akajaka Waimiza watu Na kujaribu Kuwa toa Wale wa islamu Katika Katika Wislamu Wawo Akalita mambo Mengi ya ukafiri Makubwa sana Min thalik Kwa toa wa islamu Haka sema staki kusikia mwathini. Nji wa Turkya. Anajulikana ya kwan. Jina laki mkili soma katika istoria mtalipati. Hata Turk. Hata Turk. Haka sema staki kusikia mwathini. Wala staki kusikia watu wa naswali. Wala staki kusikia luga ya kiarabu. Hakuna miskiti. Ikawa watu wa naswali kwa siri. Nyumbani kwa siri. Ukione kana unaswali unawawa. Ukione kana. Wala unaswoma Qur'an. Ukwebu watu. Wanamisafu yao. Tena misafu na fitwa. watu wanaingia wale polisi waki wanaingia katika nyumba wanafanya taftish nyumba kipatikane na msaafu olewako msaafu kawa inafitwa inafitwa kwa chini ya ardi wakitawa kusoma Qur'ani unafungua ardi natawa msaafu mtu anasoma na watu atuwa kia msaafu kwa siri akuna kwa inua sauti Alhamd. wakisikia migui na pita kururu msaafu narigefwa chini kwa inafitwa musalla unachukuliwa unafitwa akuna kama huyu zasa hakim كافر مجرم على المسلمين نا أنا أنا أنا بليك أبتوى لواك جوه يا نظام هي وكافيري ناكو جريبك وبلك وارتو كاتكا كافيري النوع الثالث من الأئمة وولاة الأمور هو الحاكم الذي لا يزال على الإسلام يم إسلام لكنه ظالم جائر watu ya watu ya watu ಲಿಮರ್ الذي يطيع الله ورسوله الطائع لله ورسوله الذي يحكم شريعه الله تبارك وتعالى على رعايته هذا المسلم هذا الحاكم هذا ولي الامر تجب طاعته باتفاق الامه باتفاق العلماء هو ان واجب الطاعه كاتفاق يا وناسوني وته جمله وتفصيلا تجب طاعته نا يوله امباي انا اندوا مكنو واكه من يدي هذا الامام نا انجتوى انجه هو حكمه ايش هذا حكمه ان يحكم عليه بالكفر ولذلك يقتل هذا حكمه يقتل ده هو اللي وانا ايه نتكلمت الى ايه ومانو شاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولاه ما تولى يدخل في هذه الايات نا ketika hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum hala yughtal. الذي ينزع يده من يد طاعه امامه. امام mba ittfaqat kalimatul ummah ala ta'ati. وهو مستقيم. هذا باتفاق. امام او حاكم واينه يا بيلي يولي امه المرتد كافر نا انا يلهك او توالاهك او يكفيري نا انا وحيميزا او انا انا ويننصا واتوake واينجي كاتيكا وكافر. هذا كذلك يجب ماذا ان امكن ازالته باتفاق ائمه الاسلام باتفاق ائمه الاسلام هو يكيوازن مع الاسلام كمغوا ونمو ونمو نوندوا الكافر المرتد الذي انا وحيميزا نكوpeleka watu katika ukafiri kama vile tulivotaya fi hadhihi dawla allati dhakarnaha turkiya akisama hakim imam ala almuslimin akuna kuswali tena akuna tena kujenga miskiti sita kikusikia adhan wala sitaki kusikia kitu kichaitwa qur'an nikiona pale popote qur'ani basi mwenye qur'ani nitamfunga au nitamua na qur'ani nitaichoma hii inaitwa alkufrul bawah alkufru albawah hu mtu au hakim aina hii ya ikhwan yuzal min alhukum inaamkan wa islamu wakiweza kumondoa wanamuola mbali bitifaqi a'immat alislam alhakim fi naw'i thalith hakimu katika naw'i hii ya tatu Mbaye yeye ni muislamu Tamam Haja peleka watu katika ukafiri Waziwazi -wazi. Haja wambia watu msiswali Hakuna kuswali Vunje ni miskiti Ondowene ya Qur'ani Sitaki kusikia muadhi Haa hajasema Lakina hu esh Valim Valimu Valimu Ana wadhulumu watu Ana wanyanyasa watu Ana wakanyagia watu Ana chukua watu uh, Mali ya watu Ana wauwa Wakatha Valimu Asimu adha ma hukumu sasa huyo katika hakim huyo aina ya tatu hii ndipo hapa sasa kukatokea baadhi ya ya yanatazuz ya, ya, ya, baina naasi kuhusu hakim aina hii hal yajuzu al khuruj alayhi au la je inafa na inajuzu kutoka kwa imam huyu kutoka maana yake ni kwamba kupambana naye ili kumngoa hii ndio maana ya khuruj alayhi au ان ابقيا في له في كتابه اوتوالا نذلما yake tuendele naye twende naye hivo hivo tuishi naye faاختلفت اقوال الناس قول اذا watu sikhtalifiana katika masala hadi walladhi alayhi jumhur ahli alilm min alfuqaha wa jamiu ahli alhadith qawl ya jumhur alfuqaha جمهور الفقهاء فقهاء جمهور يا ونزووني وفقه من الائمه الاربعه نا كذلك جمهور اه سي جمهور كل اهل الحديث نا هي ني قول اهل الحديث قاطبتا ونسمع لا يجوز الخروج عليه هيفاي كتوكا مع امام او حاكم اينهي هيفاي كتوكا بمعنى ان المسلمين لا يجوز عليهم لا يجوز لهم ان يخرجوا عليه لا يجوز لهم ان يخرجوا عليه وان خرجوا عليه ها ما الحكم تحريم يكون اثمين وان كانوا وقت هو وقته في اثم وفي وزر ان كانوا كاتقا مذنب وهذا القول ايها الاخوه هو القول المعتمد عند العلماء علماء اهل السنه والجماعه هنا تنزغمزغومز علماء اهل السنه والجماعه sio zile الطوائف المنحرفه الطوائف الضاله المضلله لا جمهور اهل السنه والجماعه وهذا هو مذهب اهل الحديث اهل الحديث قائم قاطبه قائمون على هذا القول تذكيركم يا اخوان نتو انا هسه هذي دليل دليل ذاته من القران دليل ذاته من السنه تؤيد هذا القول jul min ahadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam mpaka wanazuoni kama vile al-allama ash-shaukani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema ukichanganya zile hadithi ambazo za mtume alayhi wasallam ambazo zinaipa nguvu kauli hii anasema balaghat hadd at-tawatur hadithi hizo ukizichanganya pamoja zinafika haddi at-tawatur ana kusudia at-tawatur al-ma'nawi tawatur katika hadithi ni aina mbili at-tawatur al-lafzi na at-tawatur al-ma'nawi Hadithi ambayo inaito mutawatir Ni aina mbili Hii ni moja wapo hadithi mutawatir Ambazo ukiziangalia Kwa maana ni hadithi nyingi Baka wanazuni ukazita ahadithi Mutawatira Ambazo zina wakachaza wa islamu Kutoka Na kupambana na yule hakim Sababu yake nini ya kwa Kabla fujasoma hizi hadithi Hikma yake nini Yamtume halehi salatu wa salam Kuwa ongonza waislamu juu ya mongozo huu na kuhimiza waislamu wasimame juu ya msimamo huo ya kwamba imam hakim waliyo amr la yochuraju alayehi wa in kana zaliman jaira imam hakim hata akiwa zalimu waislamu hawatoki kumngoa kupambana naye dhahiri hawatoki ma hukumu ghair jais mna hikma fi dhalika ikhwan hikma yaaki ayuha al-ikhwa hapa sharia siasa sharia fiqh al-sharia imetazama mlango mkubwa mkubwa mkubwa kabisa katika dini na sharia hii ambao mlango wenyewe unaitwa maqasid al-sharia maqasid al-sharia imeangalia makusudiyo ya sharia sharia kawaida inaangalia masala mawili kaida katika mambo mengi sana ya maisha ya waislam inaangalia masalihu wa mafasid sasa katika masalih na mafasid maqasid ash-sharia inaangalia ayyuhuma a'dham ayyuhuma arjah ni ipi iliyo na nguvu zaidi ipi inashinda mwanziwe ikiwa al-masalih tatarajjah ala al-mafasid rujihat mafasid tatarajjah ala al-ala al-masalih rujihat mafasid ko hivyo izile masalih zikiwa ziko juu ya mafasi kubwa zaidi nyingi zaidi eh ni ni ni athari yake ni pana zaidi na kubwa inaangalia na mafasi ni kidogo masalih inakuwa ni nyingi hata kama mafsad ni kidogo mafsad ni kidogo lakini mafasid ni kubwa zaidi kwa hivyo huna tugalab almasalih masalih inagilibiwa juu ya mafasid ambayo ni kidogo tuko pamoja hapa ikhwan Na hiko mifano mingi katika sharia Mingi sana katika sharia Si wakti wake leo kuingia ndani katika masala hae Lakini ni wapeno mfano moja Mfano moja wa, wa masalih Ambayo yanangaliwa Wakati kuna masala ambayo ndani kuna mafasit Lakini ni kidogo Inangaliwa masalih makubwa Kwa mfano wanazwoni wanasema Mfano wake ni kama vile uh, Iza tatarra sa Al-kufaru bimuslim Makafiri wakijihami na muislamu mmoja makafiri katika jihad wakaja wakaenda wakamchukua muislamu mmoja wakamfanya ndio human shield unajua human shield katika vita eh anachukuliwa mtu anawekwa mbele, ya, mbele yao hivi yani mbele ya yule uh, yule adui yule unaipambana naye katika vita sasa yule ambaye ameshikwa ameshikwa mateka nyuma yake kuna adui na yule ambaye yuko mbele ni mtu wako halitaktulu wale ambao tatkulu hasa masala inaangalia katika mtazamo wa maqasid wanasema unazuni idha tarasa al-kuffa' bi muslim makafiri wengi si moja wengi wamejihami na muislamu mmoja wanauawa ama hawawai قال العلماء يقتلون ونواوا بما فيهم ذلك المسلم حتى yule muislamu alioko ndani pia anakufa kwa sababu hapa mafsada ni kidogo yule muislamu mmoja na wale wakafiri wengi wanauawa wote pamoja na yule muislamu alioko ndani masala haya ni mapana ehwan msijumkanuliza maswali katika masuala haya ah msiulize kabisa si wakati wake leo wala sisi kwa yake masala makubwa haya lakini hii ni mfano mimi nawapa wanazuoni wanataja masuala haya na nimehitaja ili ipate kuingia katika fahamu zetu tuelewwe tuje katika upande wa pili mafasihi na maslahi tuna mafasihi makubwa ambayo yanashinda maslaha. maslaha maslaha yamo madogo lakini maslahi ni makubwa zaidi inaangaliwa ni ipi inaangaliwa mafasihi haya mafasihi makubwa hata kama ndani yale mafasihi kuna maslaha kidogo mafasihi inaondolewa pamoja na ile maslaha iliyo yote inakwenda inaondolewa yote wadhi ha ikwan na mifano iko mingi katika masala hayo sasa tuje katika masala haya ya ya alkhuruj ala alimam im, alkhuruj ala alimam au alhakim adha zalim na wako wengi walikuwa wengi katika historia wengi walikuwa katika tarikh ya ikhwan wana zoni wana sema ikiangaliwa masalih na mafasid ya alkhuruj alayh ayuhuma azam ayuhuma ashad ayuhuma akbar la shakka an al mafasida azam mafsada ni makubwa kuliko yale maslah yani wepatikaniwa ya watu kutoka kwa kumngoa kwa lengo la kumngoa yule imam mafsada ni makubwa zaidi madhara ni makubwa zaidi ashari ni kubwa zaidi na ufisadi mbuvu zaidi unatokezea kuliko yale maslaha tena maslaha yanayotarajiwa sio kwamba yako a a wala watu haona hakika nayo ni maslaha yanayotarajiwa na mafsada yana hakika kwamba yatatokezea idha nurajjih janib al mafasit al akida ala janib al masalihi al mutawaqa yale mafsada ambayo tuna hakika kwamba yatatokea wapi walitoka watu wa kharaju ala alimam bila ya mafsada hamna lazima yatatokea mafsada lazima itatokea shari lazima itatokea uovu na ile maslaha hal ni muakada ghairu muakada mutawakka huenda huenda ikatokea bali wanazooni wanasema maslahan ni kidogo sana Sheikh alislam ibn taymiyah rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika kitabu chake minhaj sunna anasema qalla man kharaja ala imamin di sultanin illa kana tawallada ala dhalika min ash-sharri a'dham min al-khair kidogo sana ametoka mtu au ametoka watu kumtokea yule imam au kumtokea yule hakim ambaye ni dhalimu ni kidogo sana kumepatikaniwa masalih illa tawallada isipokuwa imeza kutoka huko kwa kumtokea yule imamu ili kumngoa imezalisha nini imezalisha minal minashri katika shari na mafasiid na maovu azab makubwa na mabaya zaidi kuliko katika ileheri inayotarajiwa soma tarehe ikhwan angalia tarehe mundhu ahdi ma baada alkhulafa ar-rashidi بعده كون دوكا الخلافه ile ahdi ya bani umayya na baada ya hapo bani alabbas na bani fulan na bani fulan na bani fulan inaendelea mpaka hivi leo angalia wale wote ambao kharaju ala aimmatihim kharaju ala walati umurihim kharaju ala hukamihim madha janu min almasalih wa ma janu min almafasid almafasid allati januha wa allati iktasabuha a'zam la shaq dalil angalia hivi hivi karibuni karibuni tu tu miaka hii hii ya karibu ule ule upepo ambao za za ambazo ambazo wengi wanaishi wanaishi wanaishi katika katika hizo nyingi yake kwa kwa ಅದಲ್ಲೂ hizo He, watu watu kuwa kwa jina l-arabi The Arab Spring Wakazuka ala ala aimatihim ulati umri, wa Islamu, eh kwan, Wale faida faida gani Walipata walipata Walipata zaidi zaidi zaidi na na na masalih Au shari zaidi na Aljawab, shari Aljawab Tangu dawla, zile ವಾಟ್ Kuna baadhi ya ya ambazo mpaka leo leo moto unaendelea kuwaka na Na watu Kama kama kuku. Kama wanyama. Gairi gairi khauf. Gairi gairi wara. E Sina haja kwa tajia majina yake Lakini Hivi leo katika ತಾರೀಖ والي توكا وقالوا نخرج على الامام ليش تخرجون على الامام هذا الامام ظالم جائر هذا الامام هذا ظالم هذا ليش ايش سوى هذا يظلمنا اكل اموالنا واكل كذا واخذ حقوقنا واخذ كذا طيب ايش نعملون ننازعه نخرجه من الحكم تنموّنوهه خارج حكمه هاي هاي افني وكباماني walipopambana ya ikhwan mpaka leo daula hiyo sasa hivi ni mwaka wa 6 au labda wa 5 na 7 sijajua kwa hakika ni miaka mingapi tangu hiyo Rabiul Arabi ianze lakini mpaka hivi leo daula hiyo tangu iliposimama lam taq'ud halijakayo daula mpaka leo na ile yale maslaha yale maslaha ya ambayo yaliotarajiwa yatapatikana hawajaweza kuyaona mpaka leo wa yan damu na wanajua ta ikhwan wanajuta na ukitaka ushahidi na uhakika wa maneno haya nendeni mkaulize wanaishi katika nchi hizo je je nyinyi mlivyofanya hivi mnafuraha au mnaonaje wallahi yakwani andamun na nasema lao tungenijua si lao tungenijua semeni lao tungenifuata muongozo wa nani an nabii almustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi aladhi la yantaqa ani alhawa In huwa illa wahyu nuyuhu. Acha tuwe ke mungozo. Tasa likuwa rada kanidik. Shira ni kwa sisi tulifata hawa za nafsizetu. Tukafata hawa as shaitan. Watu wakafata hawa as shaitan. Wengine wakafata hawa as nafs. Na wengine wakafata hawa za du'aatu al fitan. Du'aatu al fitan. Wale watu wana ulingani ya watu katika fitan. Kuna watu ambao wanaitu wa du'aatu al fitan. wanao lingania watu katika fitar na katika masuala haya mara nyingi wao si ati kwamba wataka kubadilisha eh, nizam au wataka nini wataka nini la wanao wao watu kama hawa wana, wana mambo ambayo yanaitwa lahum ma'arib ukhr wao na malengo yao yaleo ya wanoyataka khatimia utawaona ndio wao watu wa kwanza kupigania uongozi wana maarid yao wana makasid makosudio maalum sasa يحرشون الناس ويحثون الناس ويشوشون الناس نحو الفتن وينجيك في فتنه نخرج على الامام نخرج على الحاكم نخرج على ليش ظالم هو يظلمه يا جماعه هالحفذي حديث زوتي ذا متومه عليه الصلاه والسلام ونزفيت ونشكو ونطوع حديث زينه انباضو مهمه ها وين ذاك فهميكا كاوله ف... وفهموا انا وتكوا و ثم يلبسونا على العوام اعوام الناس يلبسون وانا ودغاني دغاني ولا اعوام الناس الذين لا يفهمون حواليه مساله كما هاي ذيك واقي هذول دوله لهو يا اخوان دوله بعض ذي القوه والله العظيم اقسم برب الكعبه دوله بعض كانت تعيش في نعم كولينغانيشها نا فيله اللي هو لهوا كانوا واكييشي كاتيكا نعمه من عند الله تبارك وتعالى وهو اللي كانوا واونا ونا ظلميك lakini wakisema na Na hivi leo. Ni ya fi aman. Wanapata yao. Wanapata maisha yao. Wanapata kusoma. Wanapata yao. yao. maisha kusoma. kufanya kazi. Kila, kul mutawaffir. Kila kitu weko. Bali wengine Wengine walikuwa walikuwa bure. Serikali matibabu ಸೋಮೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾತಿ matibabu. ويمكن وننطط نعمه هي وننطط نعمه هي وكزوكا ذوحات الفتن وكزوكا اكزوكا شيطان لكنه حريص ها في ماذا التحريش بينكم اكاجا اكوا changanya اكاجا اكوا koroga اكوا koroga اكوا غونغانيشا اكوا هابا فكره هي اكوامبيا اخرجوا على امامكم اخرجوا على الحاكم وكاتوك طقلهو يا اخوات ونجين watafuta fursa ya kusafiri hata ile njia ya kusafiri pia hakuna mpaka kutoka pia huwezi yani uko ndani ya adhabu uko ndani ya masaaibu uko ndani ya balaa watoka wenda barabarani kwenda msikitini huwezi uone likapigwa na bomu ukafa au risasi inapita hivi namna hii pengine kwa kusudi au sio kwa kusudi wewe unakuswali watu wanaswali majumbani sasa hivi hata msikiti wenyewe haimo ishabomolewa msikiti amna مدارس همنا مستشفيات همنا ذاوندكا جامعات دمرت كل شيء دمر ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذلا وكذلك يفعلون طقني نيتا نسيه يا اخوان نهده النبي صلى الله عليه وسلم تشاليتوا وخير الحجي حجي محمد صلى الله عليه وسلم لو ما نتا كاامبيوا لا يزيغ عنها الا هالك يوموت اتكai kwenda mkombo na kinyume na mwongozo wa mtume aleyhis salam bila shaka ikhwan utangamia hakuna njia nyingine tangamia to talik fi hadhihi ad-dunya wa hunaka halak fi al-akhir in lam tatadarak kama hukufatilia ukaenda ukapata tauba bas hunaka halak akhar inakungoja yawm al-qiyama ayadhab billah idhan ya ikhwan baada ya mwongozo huu ambao ni muhimu na ni mwongozo mzito sasa tuje katika mafundisho ya Nabii una Almustafa sallallahu alayhi wasallam tusome atuambia nini juu ya masuala haya hali yajuzu al khuruj ala al hakim wala ma yajuz tushjua hukumu ikhwat sasa imebaki kujua ikiwa haifai kutoka ala al hakim la yajuz al khuruj ala al hakim ma ماذا naf'al ni kama ambaye sasa hivi mtume alayhi salatu wasallam yuko mbele yetu تمام يا اخوان اطوامبيا لا يجوز الخروج على الحاكم هسه سيسي تواموليز يا رسول الله تفنجه ايش نعمل يا رسول الله اذا ولى علينا حاكم ظالم جائر ها ايش نفعل ايش نعمل هل تركنا هكذا سدان قلتوا عتوا توي في في بلا مونغوز قال لا akatupa mwongozo mufanye hivi 1 2 3 4 mwongozo kamili Hii ndiyo sharia ya Allah ya ikhwan Hakuna kitu ambacho amekiacha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda asema hakuondoka mtume alaihi salatu wasalam isipokuwa ametoleza kila kitu paka yule ndege anayepaa kule angani hukumu yake yule ndege na masuala yake na kila kitu chake yule ndege anayepaa angani Itakuja kwa masuala ya khur, ya Imam na hakim ndege mpaka mayahudi wakaona hasad na chuki wakamfuata moja katika sahaba waadhunuhu abu darda radhiyallahu an wakamwambia mtume wenu huyo anawaeleza mpaka adhabu za kunda chooni amwambia e wallah waata adhabu za kunda chooni mpaka ndege ndege yule anayepaa kulang'ani akatoleza yule ndege jamani hukumu yake ni hivi na hivi na hivi wewe wasema adhabu za kunda chooni sharia كامله يا اخوان مكتمله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي قال فوجئمت واقو مبيا هبا kidogo hii tuongeze hii pia nzuri ماذا نفعل النبي صلى الله عليه وسلم اشاتوambia ماذا نفعل اولا ماذا نفعل اولا يا اخوان اسكي زين اساس مونغوز وامتومي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله اولا يا اخوان السمع والطاعه يوجد كيونجوزي امباي نوالي pamoja na udhalimu wake pamoja na unyanyasaji wake pamoja na mambo yake mabaya anayoyafanya juu ya waislam yajibu ala kulli muslimin ataa as-sama wa ta'ati la لا ينزع يده من يده اي لا ينزع يد منه. مكون وطاعة كتك مكون وإمام. طاعه منه هاوندوي mkono wa taa katika mkono wa imam hasemi kwa sababu wewe ni dhalim na wewe hivi na hivi na hivi idhan la sam'a wala taa atakusikizi wewe tuambie si atusitwa fanya mambo yetu asama wa taa ma dalil ala dhalik ad dalil ala dhalik sasa ndio hadithi hii يا نمره 51 قال سما امام النووي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون اثاره وامور تنكرونها متومه عليه الصلاه والسلام ketika zile bishara zake ketika zile ile ilah nubuwa yake ya le mambo ambayo anayeeleza mtume yatakayokuja fi akhir zaman. Maa ya ikhwan tukapamoja katika mambo yatakayokuja fi akhir az zaman mtume anaeleza. Na hii katika muujizati. Katika muujizati nabii sallallahu alaihi wasallam kuna mambo ambayo yanaitwa annubuat. Mambo anayaeleza mtume haya hayakuwa yatakuwa. Kasi katika ile mambo ambayo hayajatokea yatakuwa mtume anasema demana Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayh hadithi akaiweka wapi akaiweka fi tahta kitabi al-Manaqibi bab mu'jizat an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam nubuwati an-Nabiy yaele mambo ambayo aliyataja mtume ambayo yatakuwa kwa hivyo hii ni fiqh ya Bukhari anatoa faida katika hadithi hii kwamba hii hadithi ni mojawapo wa mu'jizat an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam aeleza mambo ya ghaib هو وقت الليوكوا الف أربعمية نزايد أكايلز هكو مبلي كتكواجه بعد ممن شعوندوك نباد خلفاء الرشدون وميوندوك وشملزيك ساسا كتكواجه مبوميجيني انباو ينا يتواجه تومينا سيما إنها ستكون أثارة أثارة همزة ثارة كلها مفتوحة أثارة ليش معنى أثارة اثره الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري انطوه تفسيرياته انسمى هو التخصيص بحظوظ الدنيا او بحظوظ دنيوي اثره مانعك ketika حديث امام نووي ايضا يمتفسري بمعنى هي هي معنى اثره اثره مانعك اخوان ني مچو مچو كچوكوا كيتو او كچوكوا vitu ambavyo sio vyake akavifanya ni vyake akavitalala yeye akavimiliki yeye akasema hivi ni vangu mimi na kwa watu wote sisi tuko pamoja hapa ekhwan hii inaitwa athara athara atakhsis bihududun dunyawiya au bihadun dunyawi ni mtu kuchukua kitu ambacho si chake akakifanya ni chake nani anayefanya hivyo haki baadhi ya hukama yupi yule dalim sisi tumesema ifwan haki mdalim ni yule anenyanyasa watu na kuchukua mali yao sasa huyu ni hakimu ambaye anachukua mali ya watu sasa watu wakimwangalia mali karibu yote ya daula na mali ya ya, ya wale raia amechukua yeye daula wale watu wanaishi mafakiri maskini mali yameitawala yeye yeye na watu wake na familia yake anatembea katika magari makubwa makubwa Anaishi katika ma palace makubwa makubwa Na kila mji akajijengea palace Mji huu ana kasur Na mji ule ana kasuru Na mji huu ana kasur Na kasri moja kila moja Inavyu makaribu mia moja Na zahabu na nini Baka choni kuna zahabu Naam Mali Sio yake Yote ni ya yo, tenia, Ya nchi ya mechukua meita wale Imetoka wapi Baito ilmali Mali ma ya, khazina, ya, we, ya, ya, ma ya khazina Ya umma Mali ya khazina ya umma حكام باذيه حكام الظالمه يسرقونا ونيبا ظلما وجورا چکوئ چکوئ چکوئ ناو توشيك اتوشيك كبسا ولا حاجه شيبه حتى سكو مويا ولا يملا افاهو الا التراب حصيمي بس جماعه ميمي هي مال لويبا هي اه توشا با انا توشى بقى توشى يا فانا اكونا كبسا حتى سكو مويا كل في كل يوم هو في في في هذه المفاسد كل اسيكم قامت امه عليه الصلاه والسلام انها ستكون ايش اثره تتوقع اثرها هي اثرها وقت واكيangalia viongozi wao wale madhalimu stare zote na zawao majumba mali wanawake Nini, nini, ni, kila kitu Watu wakiangalia wakiangalia hivi wale raia, wale raia, Mtu hata chakula kukiweka pale mezani Akila subu, ya, ajua, sa, hajua, sa, sita, atakulani. Akila hajui hajui atakulani Athara ಅಕೀಲ ಸಸಿತ ಹಜುಕು ಅಯೂಳೆ ಕೂಳೆ ಹಾಕಿ ಆಮಿ wa ಆಮೇಲೆ Meza kwanzi ya hapa, mpaka yuli kule alieka kule nyuma, kabisa kule mskitini. Paka kule. Bi alwani mina taami wala shiriba. Paka kule. Na nagusa-gusa kilogo hivi, tena kwa kusimama. Anapita, anachukua hivi. Anaonja-onja. Hii hey, nzuri, nzuri. Bas. Hili oba kila chakula chote kina mwagwa na kina tupa. Israf. Kila ayina. Mnajua ya kwan maneno haya? Waumuru ntunkirunaha. Tume alayosu salama nasema, na kutotokea mambo mengi ambayo nyinyi متعكيزا متعكيزا نايو نا متayachukia mabaya yatawudhi mun mambo ya munkar mengi mtayaona masahaba wakamuliza ya rasulallah fama ta'muruna unatwaamrisha nini tusikize jawabu baada ladhan inshaallah idhan hadha huwa al'amr al'awwal ay ikhwan alladhi yajib ala almuslimin kama alivyofundisha mtume wetu alayhi salatu wa salam ا قرص حكم الظالم الجائر الذي استولى على اموال المسلمين جانب امبر متوم عليه الصلاه والسلام املىت اثرا. الى الجانب الاول. الى الجانب الاول الذي يجب ما هو يا ابراهيم؟ السمع والطاعه. الدليل الحديث ومن القران كنا دليل قبلها هפה من القران حتقرا يسمع قوله تعالى في سوره النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا دليل من القران ثم دليل من السنه حديث من حديث ابن ابن مسعود المتفق عليه تمام الامر الثاني الذي يجب على المسلمين اخوان هو التضرع لله التضرع لله تبارك وتعالى بأن يكشف أذى ويدفع شره هذا ما ننو إمام النوبي لا يصمع كما لفوت هذا يكتك شرح يصحيح مسلم جنب الأبيل يا إخوان التضرع إلى الله امرو الاوضاص ابو اسلامه في الحاله هي سي قام بعدي تنحاكم ظالم امنyanganya mali amenyanyasa watu ana dhulumu watu ana wakanyagea watu ana waudhi watu na kuwa huwa kadhalik thumma nahlu ma naf'al shay'an la kuna muongozo kwanza awwalan ma la نزيل يد طاعتي ليد السمع وطاعتي منه liqouli ta'ala wa liqouli sallallahu alayhi wa sallam الامر الثاني قلنا ايش ها التضرع كنيكي ياكوا الله سبحانه وتعالى تنارديكوا الله سبحانه وتعالى تنمومبا الله جل جلاله تنمومبا الله جل جلاله نيني مambo mawili تنمومبا كwanza yeye kama hakim Allah subhanahu am atuondolee shari yake atukhafifishie shari yake na tuondolee madhara yake na ile haki yetu sisi ambao twitaka kutoka kwake tuombea Allah subhanahu wa ta'ala atupe tuombea Allah jalla jalalu a atupe idha natawaje ila man ila Allah bitadarrue ilayhi wadua'i lah hi jambo la pili alalik hi hi hadith ya 51 ambao ni hadith ya ibn mas'ud يكوapi تكمله الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون اثرا وامور تنكرونها انها ستكون بعدي اثرا وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم الى جنب الاوائل تو ادون الحق الذي عليكم الحق الذي عليكم ما هو حق يعني مانعك ني ني متكلزه حقي اللي جو يونو دوها tukatoa ile sam'a wa ta'a shii kama nimesoma dalilia ehwan kwa kule yawanza kwa hivyo yawanza dalili yake aya mina alquran na hii kipande cha hadith kinachosema tu aduna alhaqq alladhi alaykum nyinyi mtekeleze ile haki iliyo juu yenu upande wenu nyinyi tekelezeni ما هو اسمعوا طاعه اليه يوجهن ني ني تكelezني هذا اولا هي بيلي ambayo tumesema atadarruh ila Allah dalili yake ni takmilatul hadith mbele ya hadith hii tume hali salatu wa salam anasema wa tasaluna Allah alladhi lakum tuaduna tuaduna alhaqq alladhi alaykum wa tasalunallaha alladhi lakum ninyetekelezeni ile wajibu ulioju wenu ulioju wenu hii ni ya kwanza hii ya pili ambayo tumesema ni tadarru dua dalili yake ni pale mtume alayhi salatu wasalam aliposema wa tasalunallaha na mumombe allah jalla jalalu alladhi lakum ile haki ambayo nyinyi mwataka yale mambo ambayo nyinyi mwataka mumombe allah subhana tutaka nini sisi nuridi اصلاح هذا الامام نريد من هذا الامام ان يكون صالحا مصلحا كيف نتضرع الى الله ندعو الله تبارك وتعالى اللهم اصلح امامنا واولاتا امورنا نتضرع الى الله كذلك الى امبايي سيتوتاكا حقي امبايي يي يمتنيمه يي يمتوكتازا يي يمتي يمتونيا نيا او كوتو nyanyasa nayo tunamomba allah subhanahu ya rab Allahumma atina min khazainik min fadlik min karamik min joudik tupe katika katika fadhila yako katika karam yako katika mambo yako mazuri ya rab huni mongozo wa mtume alihi salatu wasalatu na hivi ndivyo alivokuwa kama yaamluna asalafa salih من اسباب مينينه كبرى اخوان كسمه هذا هو المنهج القويم وهذا هو القول المعتمد الصحيح الراجح لماذا لان هذا هو ما كان عليه سلف الامه هي دي دي علماء المسمامه اللي كانوا ناهو سلف الامه من الصحابه الكرام جل الصحابه واللي كانوا فيك المسمامه هو والتابعين لهم بيحسان كذلك واللي كانوا فيك المسمامه جل الصحابه والتابعين واللي كان في مسمامه هو ابن عبد الله ابن عمر كتك من هو؟ ابن يوسف في حياته مiongoni mwa viongozi waliokuwa viongozi wao man huwa al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi fi al-iraq كيف كان هذا الحاكم كيف كان هذا الامام ظالما من اشد الظلمه في المداليم walio kuwa waofu kabisa katika tarikh yawl mangu huu ya viongozi miongoni mwa viongozi walikuwa waovu na madhalimu al-hajjaj al-hajjaj bin yusuf waovu gani ambao hakuwa fanya hajaji mauaji kunyang'anya mali kunyanyasa watu kupiga watu waovu gani hakuwa fanya raia wake ni nani adad adad kabir min sahabaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndio walikuwa raia wake minhum عبد الله بن عمر تظله عنه ارضاه هل نزع يد طاعته من الحجاج جاء لي اممبيه حجاج بن يوسف لا سمع لك ولا طاعه لا لا ابدا حجاج بن يوسف يصلي بالناس امام وهو ماوم خلفه اكيد سمع الله اكبر ني انا اسمع الله اكبر عبد الله بن عمر ماوم سمعنا طاعا zaka yake inachukua anampelekea hakim mali al-hakim hajaj bin yusuf al-thaqafi pamoja na dhulma ajua hii zaka mimi nampa huyu jamaa zalim wapi ni ruhi zaka hisabuk ant wa rabbuk wena mola wak mimi mshtekeleza limadha wamesoma hadithi ya mtume aleyhi wasallam alladhi yaqul tu'duna al-haqa alladhi alaykum domeshawambia لا يا منن لو ساس وانا ياونا ستكون بعدي اثرا ستكون بعدي اثرا ما لي وتتشكوا توي ينيه فاني فاني حقي الذي انجي عليك حلف واللواء وكيومب الحسن البصري الحسن البصري من ائمه التابعين رضى الله عنهم اجمعين الحسن البصري ماذا كان يقول كان يقول رحمه الله تعالى عليه انا اسمع ان الحجاج عذاب من الله حسن البصري انا اسمع حجاج بن يوسف الثقفي ان عذاب تقول الله سبحانه وتعالى فلا تدافعوا عذاب الله بايديكم مسيوندوا مسيبامنه عذاب يا الله سبحانه وتعالى بايكونو ينو ولكن عليكم الاستكانه والتضرع you yenu nyiny kurudi kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba fa inna Allah ta'ala yaquli kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa laqad akhadhnahum bil adhabi famastakanu li rabbihim wa ma yatazarra'un Allahu akbar angalia istinbat ya alhasan albasri istinbat adhim ya ikhwan istinbat adhim min ayah quraniyah alichukua hasanal al-hajjaj ibn yusuf athqafi yale anayoyafanya kwa ni adhab ya allah jalla jalaluhu amwaletea kwa hivyo hii adhab tupambane nayo vipi allah asema famastakanu li rabbihim wama yatadarr'un kwa hivyo adhabu ikija inatakiwa watu wafanyeje mambo mawili istikana maana ya istikana alkhushu' alistikana maana yake alkhushu' watu watakiwa wanyenyekee ثانيا التضرع قم بما الله يكشك عذاب يجب علينا ان نستكين توين استكينا نخشى نخشى لله ثم نتضرع فله ووالipotambua انغاليه علماء انغاليه علماء يا اخوان اول الالباب والipotambua kwamba hii ni adhab min indillah walamrishana wa kawa nafundishana na wanahimizana alistikana alkhushu' wa tadarru' ila Allah toina khushu' و الله جل جلاله نتونا نتضرع لله سبحانه نذل ما انفान्यا مبليه ياه وانا يورا سعيد ابن جبير من كبار المفسرين من التابعين كاتكا wale wanazuoni wa kubba miongoni ma wanazuoni wa tafsir katka enzi na katka tabaka ya tabiina هذا الرجل هذا الامام الامام هذا قتله الحجاج ابن يوسف امامه بلي يا ونزوني هو امواو مفسر عظيم الامام احمد بن حنبل يوكو بال قال انا مونا كيوا رحمه الله تعالى عليه انا اسمع قتل وما من احد الا وهو محتاج الى علمه اواو هو الامام سعيد بن جبير نكله موجه كل نفس في هذه الدنيا ما زال محتاجا إلى علمه. بعد أي تجيه علمي أكي تفسير. حجاج من يوسف أكمل من دواء. ظلما وعدوانا. ظلما وعدوانا. أكمل تجيب أمام الملأ من الناس. عالم كبير. من أعظم من فسر القرآن من التابعين. لكن ونسيما إخوان. مانبوهاي مويلي. الاستكانة وتضرع. na mtume aliye salatu wasalam anasema tasalunallaha al ladhik lakum namwomba allah subhanahu wa taala yale mambo ambayo nyinyi mnafaa kwa uh, mnayetaka kutoka kwa yule kiongozi na kutoka kwa allah subhanahu wa taala imebakia <Numumba> jambo la tatu ingawa naona wakati umemalizika <coughs> ambapo nitatiraja tu kwa haraka haraka ni sasa kwa sababu hili jambo hili ndio nzito kabisa eikhwan eh, na ndio mnasaba wa imamu nao wisasa kuweka hadithi hizi chini ya mlango wa subra na jambo la tatu ni mahwa ikhwan asabr wa islamu na natakiwa kusubiri kwa hivyo huu kadhalika ni mtihani wa islamu kuwa na hakimu kuwa na na hakim au na kiongozi ambaye ni dhalim kiongozi ambaye anafanya hii athara na kila aina ya dhulma na tugiyan almuslimun mada yajibu alehim an yasbiru na asbiru kila ikiwaje nafsi yao na shaytan na hawa ikiwaje jamani nakhurujale la nasbir nakhurujale la nasbir tasa inakuja shaytan anakuja sana yingine anawaambia mjamani mnasubiri paka linioshaona eh? shaytan huyo jamani mnasubiri paka lini wazee wetu kule nyuma walisubiri mababu zetu walisubiri na sisi generation yetu pia tunasubiri kiongozi ni huyo huyo tu bado na kama si yeye ni mtoto wake Kama si mtoto wake, ni hile mtoto wake. Sisi tusubiri pakalini. Lazima tupate change. Ndopale zasa wanatoka. Kwa mori, na kwa nguvu, na kwa pamoja, na kwa sauti. Wanasema, ashabu yuridu taghira nevamu. Ashabu yuridu taghira nevamu. Ashabu yuridu taghira nevamu. Mba makubwa ya ya kwa. Wanaume na wanawake. Pamoja, wameshkana hivi kabisa. Na wanawume wakonyuma ya wanawake. Na wengine ndiyo fursa kubwa hii ya kufanya maovu. Kubwa kabisa. Yukupali. Atajuyo ato semanini. Kwa sawa mese mama njuyo mamu wana mke. Wala ijadha bila. Mambu ambayo yanaunekana eh kwan. Sisemi manayoni ya kutunga. Mambu ambayo yanaunekana kwa machwa. Na yamepeperushwa katika vyombo vahabari mbali mbali. Mambu ya kusikitisha. Mambu ya haibu. Makubwa kabisa. Wanaumi na wanawake katika mandharu ambayo ni su. Katika mandharu ambayo ni... سيئ يا قضيت كل الدرجات والتصورات كشريعه كيف يليق بالمسلمين كيف يسوغ للمسلمين ان يفعلوا مثل هذا ني مَنعُوني اين غاني اناweza kuambia waislam watoke katika hali kama hii na sura kama hii hi peke yake haitoshi kuwa min اعظم المفاسد hi peke yake alkhuruj wa hadhihi almudaharat alza'ifa alfasida ما يكفي هذا اعظم الفساد المفاسد يا اخوان ولهو وقتنا صبرشان دسا هيلي سؤالا لمتى ليني تسبري لتى ليني يا جماعه سيسي توا نديليا كونيا ناسو توا نديليا كفاني هيفي لمتى نسبري ويلك يا اخوان ويلك ايها المسلم وسيداني متوم هيلو سؤال حق ليو Usi dhani hata siku moja swala -so hili Mtume alaisu wa -so salam lilimpita Alijua Wa islamu wata kuja kuuliza ili swali -so Mpaka lini tusubiri Moja katika dhugi zangu leo Amin, amin pijasimu leo tu Anambia uh, uh, Ustazi la ujua leo Unendelea badu katika darasa ya sabru uh, Na mambia naam Darasa ya sabra badu ya endelea Asama sasa mimin na swala nita kukuliza Sikize ni swala la ke zuri na hii swali la ile inge hapa hapa katika swali hili ambalo mtume analilizungumzia hasa sasa mimi na swali nitaka kukuuliza sio yeye ndio ndugu yango yuko hapa aliyeniuliza swali hili au hayupo allah aala kama yuko hebu ainue mikono ainue mkono aliniuliza hili swali leo kama yuko mtaje swala haya ni swali hili pekee yake lililizwa leo kuna swali lingine akauliza hili swali lake na asante shekhi saleman auliza asemka ye <gay> hii subra ina mipaka auliza kwa kiarabu asemna halle sabri hudud subra ina mipaka mshaelewa swali lako efwana ya ni yani ni kama ambaye kusema kwamba subra inatakia yewe na nini ina mipaka yake yani mtu wewe kila siku utaendelea wewe utabaki usubiri tu haina mpaka usubra haina mwisho a a ni kama ambaye kama vile ninavyoeleweka kwa waislamu uh, wengi leo kwa subra inampaka yake tena ni msemo na huyo yele niuliza swala hili siyo kama yuko sasa chata haja swala yuko haya hayuko huyo maana yake mimi niuliza kama yuko kama hayuko sababu kuna maneno nataka kuyataja kwa hivyo ikiwa hayuko ni vizuri yeye hanisikii katika yale maneno yake aliponiuliza swala hili halle sabri hudud haya tusasikizeni maneno haya akaya akaya supporti vipi asemwa kwa sababu wajua subra ina hudud حتى ام كلثوم فيها في غنمها هي اسمع اس ليس صبري حدود ام كلثوم فيها اسمع اعوذ بالله اعوذ بالله من الخزي الله اكبر يا اخوان الله يصلحنا وياه هذا الاخ الكريم والله يهدينا وياه الله يصلحه هاي كلام اغنيه ام كلثوم اعوذ بالله ما يثشد بي اغنيه ام كلثوم ولا يذكر اصلا من هم القرثوم اخوان في الاسلام من هم القرثوم يعني لو شيء واسلام تم في كدرجه تنطولانا وشاهدي وماننن يا هم القرثوم نا مويمباجي فلاني ونا مويمباجي فلاني وكره يوم مغير اني زومزه اسمي محمد عبد واسمي هذي وبلفاجي اني اسمي هذي ايش هذا يا اخوان هذا هبث في الدين هبث هذا في الدين يا اخوان هايا سؤال هيلي ايوا الاخوه تومي عليه الصلاه والسلام ام ليجي tusubiri mpaka lini Mtume عليه الصلاه والسلام akasema katika hadithi ya 51 jawabu ya swala hili anasema inna inakum satalqauna baadi atharatan mutakuta baada yango mimi athara athara tashatfsiri Mtume عليه الصلاه والسلام akasema fasbiru subirini mpaka lini anasema hatta talqauni ala alhawdh musubiri mpaka twende tukakutane katika hawdh hawdhman حوض النبي صلى الله عليه وسلم شريف نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وعطائه أن يجعلنا وإياكم ممن يشرب من الحوض الكريم حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته